وقد اخترت هذا الدرس لاسباب كثيره وهذه الاسباب لو اردنا الحديث عنها لحتاجنا ايضا الى وقت طويل خاصه ان الامه تعيش ازمه في مجالات شتى ومن ضمن ما تعيشه الامه من الازمات ازمه عظيمه يشتكي منها كثيرا من الاحباب من اخواننا المسلمين في شتات بقاع الارض هذه الازمه ايها الاخوه هي ضعف الايمان بالله وضعف اليقين بموعود الله جل وعلا ومن ثم ايضا ندره الخشوع مصداقا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الحديث حيث قال في الحديث الصحيح اول ما يرفع من هذه الامه الخشوع فاقول ايها الاخوه ان البكاء نعمه عظيمه من نعم الله عز وجل وقد ذكر الله تبارك وتعالى نعمه البكاء مع الضحك فقال جل وعلا وانه هو اضحك وابكى فالله تبارك وتعالى يضحك من يشاء من عباده كما انه سبحانه وتعالى يبكي من يشاء من عباده وهذه سنه جرت على جميع الخلق فالله تبارك وتعالى له حكمه في ذلك اقول ايها الاخوه الحديث عن البكاء حديث ذو شجون وقد ترددت كثيرا في اختياري النقاط التي ساتحدث عنها حول هذا الموضوع وذلك لكثرتها لانني رايت نفسي لما جمعت مادتها العلميه وجدت اني امام نقاط كثيره اضطربت عند الاختيار واني لا ارغب ايها الاخوه في ان نقطع الموضوع على اكثر من درس فيعذرني الاخوه جميعا ان حصل في هذا الموضوع خلل فان السبب كما ذكرت هو ان هذا الموضوع ينتظم نقاطا كثيره وكل نقطه تحتاج الى تعليق والى تدليل والى تمثيل فنسال الله عز وجل ان ينفعنا وان يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القيامه اقول ايها الاخوه الحديث سيكون عن 20 نقطه على الشكل التالي اولا تعريف البكاء ثانيا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء ثالثا فضل البكاء من خشيه الله رابعا انواع البكاء خامسا مقارنه سادسا البكاء في الخلوه سابعا حكم البكاء في المصيبه في المصيبه وحكم النياحه ثامنا العلم والبكاء تاسعا حكم البكاء في الصلاه عاشرا البكاء تعبير الصادقين حادي عشر عتاب للمؤمنين ثاني عشر التباكي معناه ومدى مشروعيته ثالث عشر بكاء أهل النار رابع عشر أثر البكاء في بعض الأحكام الشرعية خامس عشر كيف يبكي المسلم تعبدا لله سادس عشر كيف بكاء بي رضي الله عنه سابع عشر متى يبكي الحيوان ثامن عشر وهل يبكي الجماد أيضا تاسع عشر بك بكاء المرء ليس ذليلا على صدقه والنقطة الأخيرة وهي برقم عشرين دعاء فاقول ايها الاخوه باختصار شديد البكاء يقصر ويمد فيقال بكاء بالهمزه ويقال بكا بالالف المقصوره وقال بعضهم اذا مددتها بالهمزه يعني بكاء اردت الصوت الذي يكون مصاحبا للبكاء واذا قصرت فقلت فقلت بكا انما اردت الدموع وخروجها اي نفس الحاله التي تعتري الذي يبكي قال كعب بن مالك بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل ويقول الخليل امام اهل اللغه رحمه الله تعالى يقول من تصر يعني قال بكى ذهب به الى معنى الحزن ومن مده يعني بكاء ذهب به الى معنى الصوت والبكاء ايها الاحباب يختلف عن التباكي لان التباكي هو استجلاب استجلاب البكاء وطلبه وسياتي الحديث ان شاء الله عن التباكي وحكمه وهل هو مشروع او لا والبكاء ايضا يختلف عن الصياح والصراخ والذي يفصل بين الصراخ والصياح وبين البكاء ان الصياح والصراخ ربما كان صوتا نابعا من غير بكاء وهو يتميز بانه بصوت عالي باقصى طاقه الانسان وكذلك النياحه تختلف عن البكاء لانها بكاء بصوت مسموع والندب ايضا طبعا النياحه بصوت مسموع على ميت والندب هو البكاء على الميت مع تعداد محاسنه والنحب او النحيب هو اشد البكاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن بكائه صلى الله عليه وسلم يقول هو بكاء اشتياق ومحبه واجلال مصاحب للخوف والخشيه وبكاؤه عليه الصلاه والسلام يكون تاره للميت رحمه به وتاره يخاف على امته كما في قصته حينما تلى عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما تلى عليه ايه النساء فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا راى او نظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا عيناه فذرفان بابه هو وامي عليه الصلاه والسلام اما كيفيه بكائه عليه الصلاه والسلام فقد كان من جنس ضحكته فكما ان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالقهقهه التي يفعلها مع الاسف الشديد كثير من المسلمين اليوم تجد بعضهم اذا ضحك ضرب برجله الارض ثم انقلب على ظهره ثم اصدر من الاصوات ما يجعل الانسان يستحي من الجلوس معه وهذه الصفات ايها الاخوه ليست من سمات هدي المؤمنين بل انها مخالفه لما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بكاء فكان اذا بكى عليه الصلاه والسلام كما يذكر ذلك عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه في الحديث الذي رواه ابو داود وغيره وغيره يقول عبد الله رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى سمع لصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء اي كصوت القدر اذا اشتد غليانه <تصفيق> هذا البكاء يا الاخوه الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يظن ظان انه نتيجه ضعف كلا فالرسول عليه الصلاه والسلام كان اقوى الناس وكان اشجع الناس عليه الصلاه والسلام ولكن البكاء رحمه من الله عز وجل يقذفها في قلب عباده في قلوب عباده ومنهم رسوله صلى الله عليه وسلم فالبكاء عباده فالبكاء عباده كما سياتي في بعض المواضع وقد بكى عليه الصلاه والسلام في الصلاه وبكى عند سماع القران وبكى عند موت بعض اصحابه وبكى صلى الله عليه وسلم عندما زار قبر امه صلى الله عليه وسلم فبكى بكاء شديدا وابكى من حوله لانه رحم امه انها ماتت على غير مله الاسلام فكانت من اهل النار نسال الله العافيه اما بكائه صلى الله عليه وسلم من خشيه الله فهو الذي ربى اصحابه على هذا فكيف بكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يكونوا قد راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى الله ويبكي من خشيته عليه الصلاه والسلام فضل البكاء من خشيه الله ايها الاخوه والاخوات إن المؤمن الحق متى استحضر عظمة الرب عز وجل ومتى استحضر مع ذلك وفي نفس الوقت تقصيره وتفريطه في جنب الله والله إنه لا يملك أن يعبر عن هذا الشعور بأكثر من دمعة تنسكب على خده يتلو ذلك وجل القلب الذي أثنى الله عز وجل على أصحابه فقال وبشر المخبتين أقول أيها الإخوة في الله إن البكاء من خشية الله له أجر عظيم اسمعوا ما قال ربنا جل جلاله في سوره المائده واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امننا فاكتبنا مع الشاهدين الى ان قال الله جل وعلا فاسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين فاخبر بجزائهم و سماهم سبحانه وتعالى محسنين وكفى بهذا الاسم فخرا ايها الاخوه فان الاحسان اعلى درجات هذا الدين كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابي هريره المشهور المتفق عليه سبعه يظلهم الله في ظله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه اعلم يا من بكى في عينه لخشيه الله ان هذا سبب من اسباب الظلال يوم القيامه يوم ان يشتد بالناس الحر فلا يجد الا ظلال الله جل جلاله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره انه قال لا يدخل النار من بكى من خشيه الله تعالى حتى يلج اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر عبد ابدا رواه الترمذي والنسائي واحدهم صحيح ومن اعظم الاحاديث ايها الاخوه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عينا لا تمسهما النار عين بكت من خشيه الله وعين باثت تحرس في سبيل الله والحديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح وقد رواه الترمذي وغيره النقطه التي بعدها ايها الاخوه انواع البكاء استقصى الامام ابن القيم رحمه الله تعالى انواع البكاء فعدها 10 في كتابه الماتع النافع الذي لا زال العلماء يوصون بقراءته كتاب زاد المعارف يقول رحمه الله في كتابه الزاد انواع البكاء 10 وذكر الاول فقال هو بكاء الرحمه والرقه بكاء الرحمه ايها الاخوه هو الذي يحصل للمسلم من حاله اذا سمع اخبار الجوع واليتام والمساكين على سبيل المثال وهذا يحصل حتى لغير المسلم فحتى الكافر احيانا ربما حصل في قلبه رحمه فبكى لسره بذلك وقد حصلت قصه للنبي صلى الله عليه وسلم سنذكرها بعد قليل في قصه موت ابن لاحدى بناته صلى الله عليه وسلم فقد وجد هذا الغلام يتالم لخروج خروج روحه عليه لخروج روحه فبكى صلى الله عليه وسلم لما راى هذا المنظر النوع الثاني من انواع البكاء بكاء الخوف والخشيه وهذا هو المحمود في شرع الله جل وعلا وقد قال تبارك وتعالى ويخرون للاذقان للأبقان للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وثبت في الحديث الصحيح ايضا عينان لا تمسهما النار ومنهما عين بكت من خشيه الله اقول ايها الاخوه النوع الثالث هو بكاء المحبه والشوق ثبت في الحديث المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر هذه شهادة ومن قبه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال أبو بكر رضي الله عنه بعد أن بكى تأثرا من هذه الكلمة قال هل أنا إلا لك يا رسول الله هل أنا إلا لك يا رسول الله بكى رضي الله عنه لما سمع هذه العبارات من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول ايها الاخوه ايضا من بكاء المحبه والشوق الحاله التي تعتري المؤمن اذا سمع ايات ايات الوعد والنظر الى وجه الله عز وجل وارتاح الى ذلك واشتاق اليه واقول ايها الاخوه وايضا ان بعض المحبين يبكون لكن محبتهم محبه شيطانيه فمن يبكي من اجل معشوقته سواء كانت امراه او كانت كره او كانت غير ذلك عجبا لمن لا يبكي دموعا عند سماع ايات الكتاب تنزل ولا ويبكي اذا فاز فريق له يشجعه اهذا الفرح هكذا يكون المسلمون ايها الاخوه لقد وجدنا اناسا بلغوا من الكبر عتيا تجدهم من اقسى الناس قلوبا وفجاه فاذا هم يبكون سبب انبوكا من اجل اشياء تافهه يستحي الانسان من ذكرها اقول ايها الاخوه ان هذه نتيجه من نتائج التربيه الفاسده التي يتربى عليها المسلمون اليوم ابتعادا عن كتاب الله عز وجل وتقليدا اعمى لا يفقهون منه شيئا لاعداء الله من يهود ونصارى الذين ربما انتحر احدهم لان فريقه لم يحفظ وربما انتحر احدهم لان الذي يحبه من المطربين ومن المغنين ومن الفنانين قد هلك اسال الله عز وجل ان يهلك كل من فيه فساد لهذه الامه ايها الاخوه في الله ومن انواع البكاء ايضا على ما يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى بكاء جزع من ورود المؤلم وعدم احتماله وهذا مثل بكاء المريض والمتوجع ومثله ايضا بكاء الطفل اذا لم يحتمل جرحا او ما شابه ذلك او حينما يعاقبه ابوه فانه يبكي تالما هذا من هذا النوع النوع السادس ايها الاخوه هو بكاء الحزن مثل بكائه صلى الله عليه وسلم على ابراهيم ابنه لما مات والقصه في الصحيحين وقد قال عليه الصلاه والسلام لما راى روحه تخرج ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا وانا لفراقك يا ابراهيم ولا محزونون يقول ابن القيم رحمه الله الفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف ان بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه او فوات محبوب اما بكاء الخوف فانه يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك النوع السابع هو بكاء الخور والضعف وهذا ايها الاخوه عند كثير من المسلمين اليوم تجده لو كلمته بشده بكى من الخوف او بكى من الضعف والخور لا يتحمل اي موقف شديد وهذا خاصه عند النساء يكثر اكثر من الرجال بعض الناس لو راى نقطه دم بكى من الجزع طبما ما كان يعلم ان فيه جرحا لكنه اذا راى الدم بكى من شده الجزع والخوف وهذا لا شك انه ليس بمحمود في شرع الله النوع الثامن من انواع البكاء هو بكاء النفاق وهو ان تدمع العين والقلب قاسم فيظهر صاحبه الخشوع وهو من اقسى الناس قلبا وما اكثر هؤلاء الممثلين النوع التاسع من انواع البكاء البكاء, البكاء المستعار والمستاجر عليه وهذا كبكاء النايحه بالاجره التي تستاجر كي تبكي في البيت الذي حصلت فيه الوفاه وقد قال ابن القيم رحمه الله عن عمر رضي الله عنه نقل عنه انه قال ان النايحه انها سديع عبرتها وتبكي شجوى غيرها ولذلك يقولون ليست النايحه كفطلا التي فقدت ميت تبكي من قلب اما هذه النايحه فانها تستاجر فعلى قدر الاموال يكون البكاء النوع العاشر والاخير من انواع البكاء هو بكاء الموافقه وهو ان يحرص الرجل على ان يبكي مثل الذين يبكون حوله وهذا يحصل احيانا بلا شعور واقول ايها الاخوه من اوضح الامثله على هذا ما يحصل في صلاه التراويح بعض الناس ما يدري ماذا يقرا الامام اصلا وفي اي سوره ولا يفهم شيء ربما كان اعجميا اصلا ما يعرف ما معنى ما معنى كتاب الله عز وجل ولا يفهم حرفا واحدا من كتاب الله فاذا به يلتفت يمينا فيجد من عما يمينه يبكي وعن من شماله يبكي فاذا به يبكي هو ولا يدري لماذا يبكي وهذا يحصل كثيرا ايها الاخوه وهو من بكاء الموافقه فعلينا الا نكون من الباكين موافقه لغيرنا لاننا ايها الاخوه بالفعل نجد ان كثيرا من المسلمين يبكون في صلاه التراويح بكاء شديد حتى يزعجون الامام احيانا ما يستطيع يقرا ويزعجون الاخرين بكاء شديد ونحيب ويخرجون من المسجد فيجد احد احدهم يعني ما تاثر يخرج سيجارته ويدخن والثاني يغتاق والثالث يفعل لماذا لان البكاء لم يكن صادرا من القلب انما هو شعور اعترى ذلك الرجل في ذلك الموقف فبكى وعلى كل حال نحن لا نذم من يبكي موافقه ولكن نقول ان الذي يجب على المؤمن ان يكون بكاؤه بكاء شرعيا يؤجر عليه عند الله تبارك وتعالى هنا مقارنه اقول ايها الاخوه يجب على كل واحد منا ان يقارن بين البكاء عند سماع القران والبكاء عند سماع الدعاء في صلاه القنوت خاصه انا تساءل ايها الاخوه لماذا يمكن المسلمون عند الدعاء ولا يكون عند القران هذا والله من جهلهم بدين الله عز وجل وهذا دليل ايها الاخوه ايضا على انها ربما كانت فتنه اكثر منها فعلا تاثرا وخشوعا كيف ايها الاخوه الانسان يتلى عليه ايات الله عز وجل ولا يتاثر والله ايها الاخوه بعض ايات الانسان لا يستطيع ان يقراها وقد ورد عن السلف ما يجعل الانسان يحتقر نفسه عندما يقرا تراجيمها اقول ايها الاخوه الله تبارك وتعالى يقول اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان يبكون سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدم اذا سمعوا القران فكيف ايها الاخوه نقارن بين كلام بشر وربما كان الداعي ايضا يعتدي في الدعاء فان بعض الداعين يعتدون في الدعاء دعائهم ليس بالشرعي فتجده ياتي بالسجعات المتكلفه وتجده يقول اللهم اجعلنا ممن قلت فيه ويبدا يسرد ولا تجعلنا ممن قلت فيه ويطيل على الناس وهذا ايها الاخوه كله ليس مشروعه وليس من هدي السلف الصالح ومع ذلك الناس يبكون واذا اراد ان يغدغغ المشاعر اخذهم في رحله الى القدر نحنا الى المقبره فنفتح الباب ثم ندخل فاذا بالتراب نراه فاذا به ينهال فاذا بالدود ياتي هذا كله ايها الاخوه صار الناس لا يتاثرون الا به انا اقول ليس هذا امرا يذم صاحبه اعني الذي يبكي من اجله لكن لماذا لا نربي انفسنا تربيه سلفيه ايها الاخوه في هذا الباب التربيه السلفيه يعني على منهج السلف الصالح في هذه القضايا نحن ايها الاخوه نتبنى منهج السلف في كل شيء في العقيده وفي الدعوه وفي الاخلاق وفي تربيه القلوب على مثل هذه الاعمال التي تنفع صاحبها وتزيده ايمانا باذن الله عز وجل فهذا الموضوع ايها الاخوه يحتاج الى مراجعه فقار يا اخي المسلم بين بكائك عند سماعك القران وبين بكائك عندما تسمع الايمان يدعو وربما ذكرك باشياء لست في حاجة أن تبكي من أجلها بعض الناس إذا دعا الداعي وذكر بأشياء من أمور الدنيا بكى من أجلها فيظن المسكين أنه يبكي خشوعا لله وليس بذاك فالله تبارك وتعالى هو المطلع على السرائر البكاء في الخلوة احرص أخي المسلم إن أردت الأجر الذي مر معنا كما في حديث أصحاب الظلال وحديث عيناني لا تمسهم النار أقول أقول إذا كنت فعلاً حريصاً على الأجر فابتعد عن الناس أردت البكاء ابتعد عن الناس البكاء في الخلوة له أجر عظيم كما مر معنا في الأحاديث وذلك لسببين لماذا خص الله تبارك وتعالى البكاء في الخلوة؟ لماذا؟ لسببين السبب الأول أنه أدعى للإخلاص والابتعاد عن المراءة وهذا واضح إنسان إذا كان لوحدي وبكى من خشية الله فبكى من خشية الله يبكي من اجل من اجل الجدران اما اذا نظر الناس اليه ربما اعجبه نظره نظرهم فبكى من اجلهم وهذا ايها الاخوه ربما صار من الصعب ان يميزه المؤمن في قلبه ولذلك يجب علينا ايها الاخوه ان نكثر من قولنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لانه كان من اكثر ما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم السبب الثاني لتميز بكاء الخلوه أن الخلوة أيها الإخوة مدعاة إلى قسوة القلب أكثر الناس الآن بعض المعاصي لا يفعلونها إلا إذا خلوا لماذا؟ لأن لا أحد ينظر إليه فيتجرؤون على المعصية في الخلوة أعظم من جرأتهم أمام الناس ولذلك صارت المجاهدة في الخلوة أعظم من المجاهدة أمام الناس لأن الإنسان ربما فعل الطاعة أمام الناس لأنهم يعينونه عليها ولأنه يجتمع بالصالحين فيفعل مثل فعلهم أما إذا كان لوحده فانه يجد لذة لا يجدها غيره وانا اقول ايها الاخوه من استيقظ لوحده في الليل وصلى بعض الركعات في بيته فنظر عن يمينه وشماله فائضا بالظلام يلف غرفته هذا الموقف ايها الاخوه لا شك انه من اعظم ما يورث القلب ايمانا بالله عز وجل وزياده ايضا في اليقين الذي يحتاجه كل مؤمن منا النقطه التي بعدها ايها الاخوه وهي تابعه لها حال السلف في اخفاء العبادات واخترت ايها الاخوه يعني شيئا يسيرا والا فالمقام يطول ذكره عند التحدث عن اخفاء السلف لعباداتهم يقول الحسن البصري واسمعوا ايها الاخوه وقارئا يقول لقد ادركنا اقواما ما كان على ظهر الارض من عمل يقدرون على ان يعملوه في سر فيكون علانيه ابدا والناس الان اذا بعضهم اذا تصدق جلس في المجلس قال اللهم لك الحمد لقد وفقنا في هذا رمضان الفائت انفقنا لله الحمد كذا من الاموال والثاني يقول والله السنه هذه زحمه في رمضان في مكه لان العمره والله ما استطعنا ان نطوف هو يريد ان يبين يعني نحن طفنا والزحام والحمد لله وخسرنا بعضهم ما يستحي يقول خسرنا في العمره 10000 خسرت في العمره قل انفقت يا اخي فهذه الاشياء ناتجه في الغالب من حرص هؤلاء على المدحه ولا شك ان هذا الامر نسال الله العافيه يحظى بالعمل يقول الحسن ايضا البصري ان كان الرجل ليجلس المجلس فتجيئه عبرته فيردها فاذا خشي ان تسبقه قام يخشى ان يراه الناس ويبكي يخرج من المجلس تقول امراه حسان بن ابي سنان رحمه الله كان حسان يجيء فيدخل معي في فراشي زوجته ثم يخادعني كما تخادع المراه صبيها يتصنع النوم حتى ثناء فاذا علم اني نمت سلل نفسه فخرج ثم يقوم يصلي حتى زوجته لا يريدها ان ترى هذا المنظر ويقول عبد الله وكان عبد الله بن المبارك وهو معروف امام من ائمه السلف وهو من المجاهدين المشهورين بجهاده في سبيل الله ذكر في وصفه انه يضع اللثام على وجهه عند القتال في سبيل الله خشيه ان يراه احد ولهذا قال الامام احمد عن عبد الله بن المبارك ما رفع الله ابن المبارك الا بخبيهه كانت له خبيه ما يعرفها الا الله عز وجل ويقول محمد بن واسع رحمه الله ان كان الرجل ليبكي 20 سنه وامراته معه لا تعلم به وهذا ايوب الصخياني غلبه البكاء يوما فقال الشيخ إذا كبر مج وغلبه فوه يقصد يعني أنه ما عاد يتحكم في فيه في ثمه فوضع يده على فيه وقال الزكمة الزكمة ربما عرضت لماذا كانوا يقولون هذا يخشون أيها الأخوة من الرياء وأن تنقص أجورهم بسبب نظر الناس إليهم هذا حالهم فما حالنا أيها الأخوة هؤلاء قوم لما أخلصوا بارك الله عز وجل في أعمارهم وفي علومهم وجعل لهم لسان صدق في الآخرين فنسأل الله عز وجل أن ينحقنا بهم النقطة التي بعدها حكم البكاء في المصيبة والنياحة اتفق الفقهاء أيها الأخوة على أن البكاء وأنا أتعمد أيها الأخوة أن أنتقل من نقطة فيها حكم شرعي ثم نقطة يكون فيها موعظة من باب التنويع اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن البكاء عند موت أحد إن كان قاصرا على خروج الدمع فقط بلا صوت فإنه جائز هذا بالاتفاق ومثله أيضا أن يغلبك البكاء على فقد الميت بصوت لا تقدر على رده ومثله أيضا حزن القلب هذه أشياء أنت لا تملكها فأنت لا تأثن بسببها أما البكاء بصوت بصوت عالي لكن من غير مياحة ولا ند يعني ما تذكر محاسن الميت اثناء البكاء ولا شق جيوب ونحوه مما ورد النهي عنه اهل العلم يقولون ان الصحيح الجواز لماذا لانه دل عليه دليل فقد روى جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اصيب ابي ابو جابر هو عبد الله بن حرام الانصاري فقد استشهد رضي الله عنه قال اصيب ابي يوم احد فجعلت ابكي فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فجعلت عمتي فاطمه تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين او لا تبكين ما زالت الملائكه تغله باجنحتها حتى رفعوه متفق عليه وفي الصحيحين ايضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اشتكى سعد بن عباده وهو معروف من خيار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى سعد بن عباده شكوى له فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين فلما دخل عليه وجده في غشية يعني في إغفاءه فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات فقال قد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاءه بكوا فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بذمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه صلى الله عليه وسلم قال ولكن يعذب بهذا او يرحم اذا ايها الاخوه الحكم لا يتعلق بما عجز العبد عنه البكاء الذي يكون بصوت ولكن من غير نحا ولا ند الصحيح جوازه وثبت في الصحيحين ايها الاخوه من حديث اسامه ابن زيد رضي الله عنه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق الى احدى بناته ولها صبي في الموت فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع يعني تخرج كأنها في شنة يعني كأنها في قربة صوت الماء في القربة هذا صوت النفس أثناء خروجها نسى الله حسن الختام ففاضت عين النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء إذن أيها الإخوة لا بد من التفريق بين البكاء عند المصيبه اذا كان بكاء محرم وبين البكاء الجائز ويوضح هذا والضابط فيه ما رواه جابر رضي الله عنه قال اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق الى ابنه ابراهيم ابراهيم ولد النبي عليه الصلاه والسلام فوجده يجود بنفسه فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبكى بكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف اتبكي او لم تكن نهيت عن البكاء فهم عبد الرحمن ان البكاء كله محرم قال عليه الصلاه والسلام لا يعني انا نهيت نعم ولكن نهيت عن صوتين احمقين فاجرين صوت عند مصيبه خمش نعم قال صوت عند مصيبه خمش وجوه وشق جيوب ورنه الشيطان هذا الحديث رواه الترمذي وحسنه ويقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكن البكاء على الميت على وجه الرحمه حسن مستحب ابن ابن تيميه يرنه مستحب يقول وذلك لا يناه في الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه يعني فرق بين ان ترحم الميت وهذا انبه يا اخوه اكثر الناس الان لماذا يكون عند فقد القريب يبكي لانه قلنا لن ارى فلان بعد اليوم افتقدنا فلان يجب يا أخي إذا أردت الأجر أن تبكي رحمة له لأنه الآن بدأت قيامته الميث إذا مات بدأت قيامته فأنت ترحمه هو بدأت معه أشياء خطيرة فأنت ترحمه فتبكي أما من يبكي لأنه فقد فلا لن يراه فقط فهذا البكاء ليس هو البكاء المحمود الذي أراده شيخ الإسلام وقد فصل في هذا الإمام بن القيم رحمه الله تفصيلا طويلا في كتابه عدة الصابرين وبعضهم يقول عدة الصابرين لما مات علي بن الفضيل بن عياض احد ابناء الفضيل ضحك الفضيل اثناء الجنازه استغربوا كيف تضحك يا فضيل قال اريد ان اظهر الامر الرضا بقضاء الله عز وجل فهل يشرع يا اخوان ان الانسان يضحك في المقبره ميت له ميت ويضحك هذا في الحقيقه انه ليس مشروعا قال اهل العلم هذا الرجل الذي يكون في مثل حاله الفضيل لا شك انه احسن حالا بكثير من اهل الجزع والتسخط والنياحه الى اخره ولكن احسن الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو يرحم وفي نفس الوقت يصبر على القضاء قال الله تعالى ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه ذكر معنا هذا شيخ الاسلام التيمي رحمه الله في المجلد العاشر من الفتاوى إذا كان المحرم ايها الاخوه هو الندب والنياحه الى اخره يقول ابن عبد البر اجمع العلماء على ان النياحه لا تجوز لا للرجال ولا للنساء بعض الناس يظن ان المراه فقط هي التي لا يجوز لها النياحه حتى الرجل كما نقل الاجماع على هذا ابن عبد البر رحمه الله وردت احاديث كثيره ايها الاخوه تحذر من النياحه وعدها اهل العلم من احاديث الكبائر فمنها نروىه مسلم عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركون هن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستصطاء بالنجوم والنياحة وقال صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وبلئ النبي صلى الله عليه وسلم من الصالقة وهي التي ترفع صوتها عند المصيبه ومن الحالقه وهي التي تحلق شعرها عند المصيبه ومن الشاقه وهي التي ايضا تفعل ذلك تشق ثيابها عند المصائب هنا اشكال ايها الاخوه وطال ما سال بعض الاخوه عنه هذا الاشكال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والحديث الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام قال ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه الميت يعذب ببكاء اهله عليه وفي البخاري ايضا قال عليه الصلاه والسلام ومن ينح عليه يعذب بنا نح عليه جاء في روايه عند غير البخاري وقد صححها الالباني انه قال عليه الصلاه والسلام بمن نح عليه يوم القيامه يعني هذا العذاب يحصل له يوم القيامه وبعض الاحاديث جاء انه يعذب في قدره هذا اشكاله ايها الاخوه صار اشكالا لانه يعارض في ظاهره قول الله تعالى ولا تزر وازره وزر اخرى كل نفس بما كسبت رهينه فكيف الانسان يعذب لان اهله قد بكوا فاختلف العلماء على اقوال كثيره ربما وصلت الى 10 لكن الاقوال الصحيحه منها هي التي يدل عليها الدليل وممكن ان يستظهر منها دليلان او قولان القول الاول ما ذهب اليه جمهور اهل العلم وهو ان الحديث محمول على من اوصى بالنوح عليه يعني انسان قبل ان يموت يقول اذا مت فابكوا علي وشقوا الثياب وافعلوا وافعلوا هذا محمول على هذا وقالوا ايضا يدخل فيه من كان يعلم ان اهله يفعلون هذا ولم يوصهم بخلاف ذلك يعني انسان سبق انه مات له قريب فوجد اهله يفعلون نس الله العافيه النياحه ورفع الاصوات والندب والنحيب وربما شق الثياب وقطع الشعر فهو يعرف انهم يفعلون هذا ولم يوصهم الا يفعلوا ذلك عند موته فهو داخل في هذا الوعيد عند طائفه من العلم ونسب هذا القول للجمهور بعض اهل العند استدلوا في هذه قول لعبد الله بن مبارك رحمه الله قال اذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيئا بعد ذلك يعني بعد وفاته لم يكن عليه شيء وهذا يرجح قول الجمهور القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم وطائفه من المحققين قالوا ان معنى انه يعذب في قبره يوم القيامه ليس التعذيب الذي هو العقوبه انما هو التعذيب بمعنى التالم يعني يتالم بسماعه بكاء اهله ويرق لهم ويحزن وذلك في البرزخ وليس يوم القيامه قالوا انه وردت بعض الاحاديث فيها انه يعذب في قبره فهذا دليل على انه يتالم وقالوا مثله قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح السفر قطعه من من ايش من العذاب لو كان معناها العقوبه كان صار السفر محرره لا السفر قطعة من العذاب يعني لأنه يمنع الإنسان من الأشياء التي اعتاد عليها فهو يتألم لفقدها مثل الراحة أو مثل الجلس في البيت والجلس مع الأولاد أحيانا هذا كله يفقده المسافر فهو يعدب إذا سافر في هذه الناحية فقال أهل العلم إن عذابه هذا قول الشيخ الإسلام رحمه الله بن قيم قالوا إن عذاب الميت في قبره بسبب النياحة هو من جنس عذاب المسافر فهو ليس عذاب عقوبة لكن يشكل عليها أيها الأخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعدب يوم القيامه ولذلك لعل الاقرب والله اعلم من جهه الدليل ان المعنى هو ما ذهب اليه الجمهور وما اشار اليه عبد الله بن مبارك وهو انه من لم يوصي وهو يعرف انهم ينوحون او من كان يرضى بهذا النوح والله تعالى اعلم وهناك اقوال اخرى عائشه مثلا رضي الله عنها تختار ان هذه الاحاديث لا تصح لانها ما سمعتها من النبي عليه الصلاه والسلام فأنكرتها قالت كيف الإنسان يعذب لكن لا شك أيها الإخوة أن الذي سمع حجة على من لن يسمع فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الأحاديث وقد سمعتم أن بعضها في الصحيحين النقطة الآتية العلم والبكاء هل هناك أيها الإخوة علاقة بين العلم والبكاء الله عز وجل أمر بالعلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك وجاء في فضل العلم ما يصعب سرده في مجلس أو مجلسين سواء كان ذلك في نصوص الكتاب أو في نصوص السنة أو في آثار السلف الصالح العلم أيها الإخوة خاصة بالله وأنبه العلم بالله علم العقيدة العلم بالأسماء والصفات ليس العلم النظري أنك تعرف كيف ترد فقط على طائفة الجهنية أو الأشاعر أو المعتزلة لا ليس فقط هذا إنما تعلم علما يقينا أن الله عز وجل يتصف بأسماء وEsto susta w'annahu jalla wa 'ala lahu al-asma' al-husna wa al-sifat al-'ula wa annahu idha arada shay'an inma yaqul lahu kun fayakun hadhihi al-ashya' min al-'ilm turifu al-'abd ta'dhiman fi qalbihi lillahi jalla jalaluhu yurifu al-khashyah wa min thumma al-bukaa Allahu 'azza wa jalla dhakara al-khashyah wa al-bukaa ma'a ahli al-'ilm fa qala subhanahu wa ta'ala inna alladhina utul 'ilma min qablihi أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأبقان سجداء إلى آخر الآية وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ما سبب بكاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعلم أشياء ما نعرفها نحن بما أطلعه الله عز وجل بما أطلعه الله عز وجل من العلوم له عليه الصلاه والسلام فقال لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا يقول انس فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين يعني من البكاء وفي روايه فاكثر الناس من البكاء وفي روايه ايضا صحيحه فاذا كل رجل راسه في ثوبه يبكي وصدق الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء يقول ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشيه الله علما اذا اردت العلم اذا اردت الخشيه فاطلب العلم لوجه الله لا تطلبه من اجل الناس لا ليقال انك طالب علم ولا ليقال انك صاحب منصب بعد ان تستلب منصبا بسبب علمك هذا كله لا ينفعك ينفعك العلم الذي قصدت به وجه الله تبارك وتعالى يقول ابن القيم في طريق الهجرتين يقول فكلما كان العبد بالله اعلم كان له اخوف فانظروا يا ايها الاخوه والاخوات ما حظ العلم بالنسبه لحياتنا هل اثر العلم فينا تاثيرا جعلنا نبكي من خشيه الله عز وجل ان لم يكن ذاك فيجب ان نراجع هذا العلم الذي تعلمناه ربما كان فيه دخن ونحن لا ندري حكم البكاء في الصلاه البكاء في الصلاه ايها الاخوه لا يخلو من حالين الحاله الاولى ان يكون بصوت مسموع يبكي الانسان بالصلاه وبالصوت اولا هذا خلاف هذه النبي عليه الصلاه والسلام لما مر من حديث عبد الله بن الشخير انه يسمع له عزيز كعزيز المرجل في صدره عليه الصلاه والسلام يعني لا يخرج حتى الصوت من حلقه صلى الله عليه وسلم وقال اهل العلم انه لا يضر الصلاه اذا كان رغم على المصلي يعني احيانا الانسان يتذكر الموت والحساب في الصلاه فيبكي ويغلبه البكاء, البكاء فلا يستطيع ان يمنع الصوت هذا ان شاء الله معذور وبعض العلماء يرى بطلان صلات من بكى في الصلاه بصوت مسموع وبغير سبب مشروع وقالوا مثلا مثل الذي يذكر مصيبه انسان خسر عنده بقاله وخسر فلما دخل في صلاه العشاء تذكر البقاله فاخذ يبكي المسكين يظن انه يبكي من خشيه الله هو يبكي على على ارزاقه هذا اهل العلم قالوا ان بكى بصوت مسموع فبعضهم ابطل صلاته ومن من نص على هذا ابن حزم رحمه الله المحله الشيخ ابن عثيمين رحمه حفظه الله له فتوى وقد نقلت منها الاثي يقول عليه ان يحاول علاج نفسه من هذا البكاء يعني بكاء المصيبه لان الشيخ يرى ان البكاء المشروع في الصلاه وبكاء الخشيه الذي كان يحصل للنبي عليه الصلاه والسلام قال عليه ان يحاول علاج نفسه من هذا البكاء يعني بكاء المصيبه ونحوه حتى لا يتعرض لبطلان صلاته هذا كلام الشيخ ابن عثيمين وعليه ايضا قال بل يشرع له الا يكون في صلاته مهتما بغير ما يتعلق بها فلا يفكر في الامور الاخرى لان التفكير في غير ما يتعلق بالصلاه في حال الصلاه ينقصها كثيرا فان ذلك من عمل الشيطان ومن وساوسه من سلقتها لصلاه العبد وانا اقول بعض الذين يكون في رمضان الله اعلم ما سبب البكاء لكن يمكن احيانا يذكر مصيبه يذكر اباه المتوفى يذكر جدته يذكر ابنه فيبكي ويظن انه يبكي من خشيه الله فينبغي ان نفرق الحاله الثانيه ايها الاخوه ان يكون الصوت غير موجود في الصلاه وهذا لا يبطل الصلاه ايا كان سببه فإن كان سببه الخشوع والخضوع أو قراءة القرآن فهذا مشروع ومحمود وإن كان سببه ذكرى مصيبة كما ذكرنا مثل خسارة أو موت قريب فإنه ينبغي للعبد أن يجاهد نفسه في ترك هذا الأمر لكن لا تبطل صلاته ما دام لم يظهر البكاء بصوت مسموع البكاء تعبير الصادقين هذا العنوان أيها الإخوة إشارة إلى البكاء قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها الله عز وجل في القرآن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالغزو في غزوة تبوك فجاء بعض أصحابه فقالوا يا رسول الله احملنا فقرا ما عندهم اللي ثيابهم ويريدون الجهاد بسبب الله وأنا أقول أيها الإخوة انظروا إلى كيف أن بعض المسلمين يتحسر لأنه لا يستطيع تحقيق الطاعة لأنه لا يملك أدواتها ونحن ايها الاخوه نملك الان جميع ادوات الطاعات تقريبا الا بعضها مثل الجهاز ليس من الله او غيره ربما يعني عطل في الازمنه الاخيره نسال الله العافيه تعطيلا شديدا لكن اكثر العبادات الان مفاتيحها بايدينا فاين الذين فعلا يقدرون على الطاعات ونحن ايها الاخوه نملك الان جميع ادوات الطاعات تقريبا الا بعضها مثل الجهاز ليس من الله او غيره ربما يعني عطل في الازمنه الاخيره نسال الله العافيه تعطلا شديدا لكن اكثر العبادات الان مفاتيحها بايدينا فاين الذين فعلا يقبلون على الطاعات هؤلاء جاؤوا يبكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون احملنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بصراحه والله لا اجد ما احملكم عليه ما عندي دواب حتى اعطيكم اياها فتركبون فَتَوَلَّوْا وَهُمْ يَبْكُونَ وَعَزَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْلِسُوا عَنِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَنَّهُمْ لَا يَجِدُونَ نَفَقَةً وَلَا مَحْمَلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَسْلِيَةً لَهُمْ وَلِمَنْ كَانَ عَلَى شَاكِلَتِهِمْ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما ينفقون فسبحان الله كيف حالنا وحالهم ايها الاخوه هذا عتاب للمؤمنين يروي مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه وهي قوله تعالى الم يئن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله قال ابن مسعود ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه الا اربع سنين فانا اقول يا الاخوه كم من السنوات قضيناها ونحن نصلي وكم من السنوات قضيناها ونحن نسمع ايات الله عز وجل ونسمع المواعظ فنحن احق بهذا القول من عبد الله بن مسعود اذا كان ابن مسعود يقول ان الله عاتبهم فكيف لو كان الوحي ينزل في عصرنا كيف سيعاتبنا الله تبارك وتعالى نسال الله ان يرحمنا برحمته والا فان اعمالنا لا تبلغنا شيئا التباكي معناه وماذ مشروعيته التباكي ايها الاخوه هو استجلاء البكاء وطلبه وتكلفه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد يقول التباكي نوعان محمود ومذموم فالمحمود ان يستجلب يعني البكاء لرقه القلب ولخشية الله لا للرياء ولا للسمعه والمذموم ان يجتلب لاجل الخلق اقول ايها الاخوه لعله مثل بكاء النفاق والنائحه المستاجره فهذا من المذموم بلا شك وهو في الحقيقه تباكي وليس بكاء حقيقيا طيب ايها الاخوه هل التباكي المحمود له اصلا في الشرع ام لا هذه المساله حصل فيها خلاف فنقول اولا التباكي فسره صاحب شرح المهذب كما نقله عنه السيوطي في الاتقان وهو النووي رحمه الله نقل عنه السيوطي في كتابه الاتقان قال ان التباكي يحصل بالطريقه الاتيه يقول النووي ان يتامل ما يقرا من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها فان لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فانه من المصائب وذلك بعض السلف كانوا يقولون ابكوا ابكوا من خشيه الله فاذا لم تجدوا بكاءا فابكوا على فقدكم هذا البكاء الانسان احيانا يحاول ان يخشع ما يستطيع ابك على مصيبتك انك لا تخشى هذا هو الذي ذكره بعض السلف وقد نقل في غير ما واحد من الكتب عن سلفنا الصالح اما بالنسبه بالنسبه للمشروعيه يعني هل يقال ان مشروع او لا ابن القيم رحمه الله قال انه مشروع محمود واستدل بحديث رواه مسلم في صحيحه في قصه اساره بدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء للنبي عليه الصلاه والسلام في قصه الاساره معروفه قصه واصلها في الصحيحين وراه يبكي راى الرسول عليه الصلاه والسلام يبكي هو وابو بكر في شان اساره بدر فقال عمر اخبرني ما يبكيك يا رسول الله فإن وجث بكاءا بكيت والا ان اجد تباكيت لبكائكم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاستدل به ابن القيم على مشروعيه التباكي وقد وردت بعض الاحاديث في التباكي نصا لكنها ضعيفه منها حديث سعد بن ابي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان هذا القران نزل بحزن فاذا قراتموه فبكوا فان لم تبكوا فتباكوا وهو حديث ضعيف وفي وكل ما ورد في معناه فقد ضعفافه جمع من اهل العلم يقول ابن حزم رحمه الله من بكى في الصلاه من خشيه الله تعالى او من هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه ولا سجود سهو ولا غيره فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته فبالتالي ابن حزم يبطل صلاه المتباكين يعني الذين يستجلبون البكاء وهذا القول فيه نظر يحتاج الى يعني تحقيق اكثر ورد عن بعض السلف انهم قالوا كما قال ابن القيم ابكوا من خشيه الله فان لم تبكوا فتباكو وورد اثر لطيف يهلخه عن ابن ابي مليكه رحمه الله يقول جلسنا الى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في الحجر يعني في الحرم فقال ابكوا فان لم تجدوا بكاءا فتباكو فتباكو لو تعلمون العلم لا صلى احدكم حتى ينكسر ظهره ولا بكى حتى ينقطع صوته وهذا الحديث رواه الحاكم وقال هذا اسنادا صحيح على شرط الشيخين وافق الذهبي وقد رواه ايضا وكيع في كتابه الزهد وقال محققه ان اسناده صحيح النقطه التي بعدها ايها الاخوه بكاء اهل النار هل اهل النار يكتفون فقط بمجرد حصول العذاب ام ان لهم بكاء اسمع اخى المسلم واختى المسلمه ثم تامل وتفكر في هذا الحديث العظيم الذي رواه الحاكم في مستدركه وهو حديث جيد قال عليه الصلاه والسلام ان اهل النار لا يبكون حتى لو اجريت السفن في دموعهم لجرفت من كثره البكاء وانهم لا يبكون الدم يعني مكان الدمع وهذا الحديث صحه الحاكم ووافقه الذهبي وحتى الشيخ الالباني صحح هذا الحديث اقول ايها الاخوه التامل في منظر هؤلاء وهو منظر فظيع والله انه لا يعين كل واحد منا على استنابه ما يغضب الله هذا الحديث ايها الاخوه يتفق مع ما جاء في وصف الكافر في النار مثل ما جاء في غلظ جلد الكافر وعظم ضرسه فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان ضرس الكافر يوم القيامه مثل جبل احد ما السبب من الذي سيطيق النار التي وقودها الناس والحجاره الا اجسام هائله عظيمه فالله تبارك وتعالى زياده في النكال يجعل اجسامهم كبيره الى هذه الدرجه ومنها ايضا ان تكون الدموع زياده في الحسره على الشكل الذي سمعتموه فنسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم من حال اهل النار النقطه التي بعدها اثر البكاء في بعض الاحكام الشرعيه هذه فائده على السيد السرط قال أهل العلم إذا بكى المولود عند ولادته بأن استهل صارخا فإن ذلك يدل على تحقق حياته فيعامل معاملة الأحياء وهذا يترتب عليها أشياء أخوه أشياء كثيرة مثل أنه يورث ويرث ويقتص من قاتله عمدا إلى غير ذلك من الأحكام فالبكاء هنا له حكم مؤثر وكذلك قالوا البكاء يؤثر عند استئذان البكر فاذا استؤذنت البكر في النكاح فقيل لها هل تريدين فلانا فبكت قال اكثر الفقهاء ان ان البكاء دليل على الرضا ان نبينا عليه الصلاه والسلام ما ذكر البكاء ولكن قال اذنها صماتها صماتها يعني اذا سكتت معنى لها انها موافقه احيانا البنت من شده الحياء وفرط الحياء تبكي قال اكثر الفقهاء ان هذا البكاء دليل على الرضا قال أهل العلم إلا إذا اقترن مع البكاء ما يدل على عدم الرضا كأن تصرخ وتصيح وتقول لا أريد فلانا فهذا واضح أن البكاء هنا ليس دليلا على الرضا فمتى يكون البكاء دليلا إذا كان بكاء مسكوثا معه يعني لا تتكلم المرأة بشيء يدل على أنها لا ترضى وهذه المسألة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح وغيره من أهل العلم النقطة الآتية أيها الأخوة هي نقطة مهمة من جهة العمل من جهه يعني خروجنا بفائده بالفعل من هذا الكلام كيف يبكي المسلم تعبدا لله كيف تحصل طاعه البكاء بالنسبه الينا ذكرت ايها الاخوه او دونت 13 نقطه في هذا الباب النقطه الاولى او السبب الاول او الكيفيه الاولى لمن اراد ان يبكي من خشيه الله عز وجل اولا عند تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ان تذكر الرسول عليه الصلاه والسلام واحواله هذا مجلبه للبكاء وهو بكاء محمود يروي مسلم في صحيحه من حديث انس قال قال ابو بكر رضي الله عنه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر انطلق بنا يا عمر الى ام ايمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهيا اليها بكت رات ما بكى عمر فبكت فقال لها ما يبكيكي ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما ابكي ان اكون اعلم ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فهيجته فهيجتهما على البكاء فجعل يبكي يعني معها رضي الله عنهم اجمعين هي لما رات ابا بكر وعمر ذكراها بالنبي عليه الصلاه والسلام فوالله ايها الاخوه نحن ايضا نفرح بكل شيء يذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا على سبيل الابتداع وعلى سبيل اقامه الحفلات الصوفيه وما شابهها والموالد البدعيه هذا كله باطل وليس له اصل في شرع الله لكن الاشياء المشروعه فانت يا اخي اذا نظرت الى السواك وتذكرت ان النبي عليه الصلاه والسلام ينام السواك بيده ويستيقظ أول ما يستيقظ يشو صفاه عليه الصلاة والسلام يذكرك هذا العود البسيط بحبيبك صلى الله عليه وسلم فربما بكت عينك محبة له صلى الله عليه وسلم السبب الثاني من الأسباب التي ينبغي أن نحرص عليها كي يتحقق لنا البكاء الشرعي البكاء في الصلاة وهذا يحصل أيها الإخوة دائما حينما تتأمل موقفك أمام الله عز وجل لأن المصلي يقف بين يدينا ويقف بين يدينا فتامل بعظمه الرب جل جلاله ستدرك بالفعل انك في موقف يملي عليك البكاء وقد بلغ من خشوع السلف مبلغ يعني عظيم حتى ان احدهم وهو محمد بن نصر المروزي رحمه الله ذكر عنه انه ربما جاء الطائر فوقع على راسه ثم انصرفه وهو لا يدري في الصلاه لانه يشعر بالفعل انه امام الله تبارك وتعالى قال الاخ المسلم بين احوالنا اليوم تصليح الغثر وبعضهم يتفقد المحفظه في حتى يتاكد من وجودها وسلامتها من السرقه وبعضهم يفعل وربما نظف احدنا انفه في الصلاه هذا من اقبح الاشياء لو كنت امام مدير ما استطعت ان تفعل اي حركه لا تليق فكيف امام الله عز وجل تفعل هذه الحركات التي شانك ان تفعل ان تفعلها امام الناس فكيف برب السماوات والارض النوع الثالث او السبب الثالث من الاسباب الشرعيه التي يؤجر انسان باذن الله عز وجل عليها اذا بكى او نعم الثالث هو البكاء خوفا من بسط الدنيا يعني بعض الناس يظنون قضيه بسط الدنيا وانفتاحها عليهم هذا دائما دليل خير اسمع يا اخي الى حال السلف يقول ابن مسعود انتم اكثر صلاه وهذا الكلام ليس موجه للمسلمين في القرن ال13 هجري يوجه هذا الكلام لبعض الصحابه وكثير من التابعين يقول ابن مسعود انتم اكثر صلاه واكثر صيام واكثر جهادا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا خيرا منكم قال في مذاك يا ابي عبد الرحمن قال كانوا ازهدا منكم في الدنيا وارغب في الاخره رواه ابو نعيم في الحليه وهو اثر صحيح اسمع اخى المسلم اختي المسلمه ما جاء في هذه القصه اللطيفه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه روى الحاكم والبزار باسناد حسن عن زيد بن ارقم قال كنا مع ابي بكر رضي الله عنه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى يعني طلب سقاء ما فقدم له قدح من عسل مشوب بماء فكلما قربه رضي الله عنه الى فيه بكى وبكى حتى ابكى من حوله فما استطاعوا ان يسالووه رضي الله عنه عن سبب بكائه سكتوا وما سكت ثم رفع رفع القدح القدح ايضا الى فمه مره اخرى فلما قربه من فمه بكى وبكى حتى ابكى من حوله ثم سكتوا فسكت بعد ذلك وبدا يمسح الدمع من عينيه رضي الله عنه فقالوا ما ابكاك يا خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم استر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ليس معنا فيه احد هذا دليل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر الجلوس مع ابي بكر لوحده هذا فيه يعني منقبه عظيمه لابو بكر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ليس معنا فيه احد وهو يقول اليك عني فقلت يا رسول الله من تخاطب وليس ها هنا احد قال صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تنثلت لي فقلت لها اليك عني فقالت ان جوف مني فلن ينجو مني من بعدك فخشيت من هذا هذا ابو بكر الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه الرابع ايها الاخوه هل بكاء عند سماع الموعظه وقد جاء في حديث العرباض المشهور رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون والحديث عند الترمذي وابي داود وهو حديث صحيح وعن انس ايضا رضي الله عنه قال بلغ رسول الله بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اصحابه شيء يعني كلام فخطب يعني سمع الرسول عليه الصلاه والسلام انه جاء قضيه دنيويه فخطب عليه الصلاه والسلام فقال عرضت علي الجنه والنار فلم ارك اليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما اعلم لضحكت قليلا ولبكيتم كثيرا يقول انس فما اتى على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنين والحديث متفق عليه الخامس البكاء خوفا من الفتن فعن أنس رضي الله عنه قال سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة فغضب فصعد المنبر فقال لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم يقول أنس فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لا أفق رأسه في ثوبه يبكي يبكون خشية الفتنة من من أيها الأخوة يأمن على نفسه ألا يفتث قبل أن يموت جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال لها عليه الصلاة والسلام ما يبكيكي قالت ذكرت الدجال فبكيت قال لا تبكي فإنه إن يخرج وأنا حي أكفي كنوم وإن ميت فإن ربي ليس بأعور والحديث صحيح وان فائده هي الاخوه نعائشه رضي الله عنها لما تذكرت فتنه الدجال بكت خشيه الفتنه والان يا لخوه العالم الاسلامي الفتن تموج فيه يمينا و شمالا فمن منا في يوم من الايام بكى من خشيه الفتن خشيه ان يقضيه الله عز وجل على غير الصراط المستقيم هذا عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله يقول بات سفيان الثوري رضي الله رحمه الله رضي عنه يقول باث سفيان عندي فلما اشتد به الامر في الصلاه جعل يبكي فقال له رجل عند عبد الرحمن يا ابو عبد الله يقصد سفيان اراك كثير الذنوب يعني كانك من كثر الذنوب بتتبكي هذا البكاء يقول عبد الرحمن رحمه الله فرفع شيئا من الارض كان على الارض ساجد فرفع شيئا فقال بعد ان رفع راسه ولعنه فرغ من صلاته قال والله لذنوبي اهون عندي من ذا واشار الى قلبه قال اني اخاف ان اسلب الايمان قبل ان اموت من منا ايها الاخوه يعني يضمن ان سيموت فعلا على هذه الحاله التي هو عليها الصلاه والالتزام بالاسلام ولذلك ايها الاخوه ينبغي ان نعرف ان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كما يشاء الساده ايها الاخوه البكاء عند تذكر الموت ولقاء الله عز وجل ففي الترمذي بسند جيد عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من ذكر هاذم اللذات هاذم بالذال المعجمه منقوطه هاذم يعني قاطع فهل تعرفون ايها الاخوه شيئا يقطع اللذه مثل الموت ابدا المرض قد يمرض الانسان لكن تبقى بعض اللذات اما الموت يقضي عليها نهائيا لا تبقى لذه بعد الموت الا من كتب الله عز وجل له السعاده منذ ان يموت في صحيح مسلم هناك قصة طويلة وهي معروفة لدى أكثركم وهي قصة بكاء عبد الله بكاء عمر بن العاص رضي الله عنه لما مات وتحسره ثم ذكر حاله في الجاهلية وحاله في الإسلام المقصود أنه تحسر وبكى عند لقاء الله تبارك وتعالى وجاعن بهريرة أنه بكى في مرض موته وقال لا أدري إلى أيهما يؤخذ بي يكفيك يا أبا هريرة أنك رويت أكثر من خمسة آلاف حديث 5000 حديث ترويها امه محمد صلى الله عليه وسلم عنك ولا تدري الى اي اي الجهتين تذهب فما هو حالنا ايها الاخوه بالنسبه الى هؤلاء الامر السابع البكاء عند تذكر اهوال القيامه والقبور ومن ذلك ما جاء في بعض الاحاديث التي يشير النبي صلى الله عليه وسلم فيها الى قراءه سوره الانفطار والتكوير والزلزله الى اخره وهناك ايات واحا صور من قراها ايها الاخوه تتصور له يوم القيامه يعني بالفعل فعلينا ايها الاخ ان نحرص على مثل هذه الايات جاء في سنن الترمذي وابن ماجه وقد حسن الحديث الشيخ الالباني قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه اذا وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له تذكر الجنه والنار فلا تبكي وتذكر القبر فتبكي فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر اول منزل من منازل الاخره فان نجى منه فما بعده ايسر وان لم ينج منه فما بعده اشد وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رايت منظرا قط ما رايت منظرا قط الا والقبر افضع منه الثامن ايها الاخوه البكاء عند تذكر الخطيه والمعصيه ما اكثر اخطائنا ايها الاخوه وما اعظم ما نجرم في حق الله عز وجل واخطاؤنا ومعاصينا كثيرة فرديه وجماعيه يعني يكفينا ايها الاخوه المنكرات الموجوده في مجتمعات المسلمين نحن نتحمل مسؤوليتها كلنا لا يستثني احد نفسه هذا الذنب العظيم الذي نخشى ان يعاقب الله تبارك وتعالى الامه كلها بسببه واتقوا فتنه لا تصيبنا الذين ظلموا منكم خاصه هذه المنكرات التي تعج بها الاسواق وغيرها ما موقفنا منها هل فعلا نتحسر عليها ونبكي خشيه ان يعاقبنا الله عز وجل عليها فكيف بمن يجاهر الله عز وجل بمعصيه يعرف انها معصيه اسمع الى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند احمد والنسائي من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله من نجات من نجات قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك فهذا بكاء مشروع مأمور به من قبل النبي صلى الله عليه وسلم التاسع البكاء عند قراءه القران وقد ورد ان ابا بكر الصديق كان لا يستطيع ان يكمل الفاتحه اذا قرأ الفاتحه تقطع صوته بالبكاء حتى عائشه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت انه رجل اسيث ما يستطيع لوحده يبكي ما يستطيع يقرا كيف يصلي بالناس هذا هو ابو بكر وقد وردت قصه عجيبه قال محمد بن المنكدر رحمه الله ذات ليله في بيته يصلي فبكى فاجتمع عليه اهله ليستعلموا عن سبب بكاء اخافه قالوا ما ماذا حصل للرجل فاستعجم لسانه ما استطاع يتكلم من شده الخشيه من الله عز وجل فدعو احد اصدقائه وهو ابو حازم فلما دخل ابو حازم هدئ محمد بن عبد المنكدر بعض الشيء حاول ان يهدئه وان يساله عن سبب بكائه فقال بعد ان هدا قليلا بسبب مجيء صديقه ابو حازم قال محمد بن المنكثر تلوت قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انسان يظنه مؤمن وكل شيء فاذا به يوم القيامه يفاجئ باشياء ما حسب حسابه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يقول فبكى ابو حازم وعاد محمد بن المنكذر إلى البكاء فقال أهله أتينا بك يا أبا حازم لتخفف عنه فزدته بكاء ما استطاع أن يتحمل لما سمع أن هذا الرجل تأثر لهذه الأكاة كأنه يقول أنا أيضا كيف غفلت عن هذه الآية فتأملوا أيها الأخبة في أحوال هؤلاء السبب العاشر البكاء فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه رسولك عليه الصلاة والسلام فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث أبي سعيد القدري قصة مشهورة واطول سياقه ضمن لها ذكره ابن اسحاق لكن القصه اصلها في الصحيح هذه القصه قصه غنائم حنين لما قسم النبي عليه الصلاه والسلام غنائم حنين ما اعطى الانصار شيئا فوجد الانصار في نفوسهم شيئا لانهم لم يعطوا من الغنائم فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لهم يا معشر الانصار اما قال لهم عليه الصلاه والسلام يا معشر الانصار ما قاله يعني ما قال ما قالته بلغتني عنكم وجدته وجدتموها علي في انفسكم الا اتيكم ظلالا فهداكم الله بي وعاله فاغناكم الله بي واعداءا فالف الله بين قلوبكم بي قالوا بلى الله ورسوله امن وافضل ثم قال عليه الصلاه والسلام الا تجيبونني الا تجيبون يا معشر الانصار قالوا بلى ماذا نجيبك يا رسول الله ماذا تريد منا وسنفعل قال انا والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولا صدقتم اتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فآسيناك اوجدتم يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعه من الدنيا فالتفت بها قلوب قوما ليسلموا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 قال ابو سعيد فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحضا ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتفرقوا من حوله وقد روى البخاري ايها الاخوه ومسلم عن انس قصه عجيبه وهي موقف لابي رضي الله عنه جاء الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قال لأبي بن كعب رضي الله عنه يا ابي ان الله عز وجل امرني ان اقرا عليك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب الى اخر الايه فبكى ابي قال وسماني لك قال نعم فبكى وجعل يبكي لماذا بكى ايها الاخوه قال اهل العلم انه بكى فرحا وسرورا بتخصيص الله عز وجل لابي الذكر من بين سائر الصحابه ولان الذي ينقل له هذا الخبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال انه بكى خوفا من التقصير في شكره تلك النعمه من انا حتى يخصني الله عز وجل يقول ابي وكانه راى نفسه لا يستحق هذا التخصيص وانا اقول ايها الاخوه هذا الاجتماع في هذا المسجد وكل مسجد يجتمع فيه عباد الله يسمعون موعظه او درسا او صلاه والله انهم داخلون في هذا المعنى لما جاء في صيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم مستكينة وذكرهم الله في من عنده إيش معنى ذكرهم خصهم بالذكر بأسمائهم في الملائك الأعلى عند ملائكته عليهم سلام الله النقطة القادمة متى يبكي الحيوان؟ نحن ايها الاخوه نتحدث عن بكاء بني ادم وربما لم يخطر في بالنا او في بال احدنا ان العجموات تبكي ولكن لماذا تبكي اسمع اخي المسلم اختي المسلمه هذا الحديث اللطيف الذي رواه ابو داوود في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الانصار الحائط هو البستان الصغير فاذا جمل جمل في الحائط فلما راى الجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره حن بصوت وذرفت عيناه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه مؤخرت راسه فسكت البعير فقال النبي عليه الصلاه والسلام من رب هذا الجمل فجاء فتى من الانصار فقال لي يا رسول الله فقال الا تتق الله في هذه البهيمه التي ملكك الله اياها فانه شكا الي انك تجيعه وتدئبه حتى ايها الاخوه الحيوانات تتاثر فكيف ببني ادم اذا بلغت به قسوه القلب انه لم يرد موعه قط نسال الله السلامه والعافيه النقطه الاتيه هل يبكي الجماد ربما تجاوزنا ايها الاخوه تجاوزنا الاجماوات وتجاوزنا الحيوانات الى جمادات اصلها من المواد التي لا تعرف الحياه مطلقا نعم إن هذه الجمادات ربما بكت وبكت لماذا حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل على كل شيء قدير روى البخاري في صحيحة من حديث جادر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة جاءت روايات بعضها إنها جذع فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منذرا قال إن شئتم بذرا يعن فعلوا فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعه دفع صلى الله عليه وسلم الى المنبر فصاحت النخلة صياح الصبي في المسجد والصحابه يسمعون ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه اليه يا انين الصبي الذي يسكن قال صلى الله عليه وسلم كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها سبحان الله يا خال اعمدة تبكي لسماع الموعظه لكنه بكاء لم يرى الا معجزه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء في روايه المسند بسياق فيه فوائد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعه فيسند ظهره الى جذع منصوب في المسجد فيخطب الناس فجاءه رومي فقال الا اصنع لك شيئا تقعد عليه وكانك قائم فصنع له منبرا له درجتان يقعد على الثالثه صلى الله عليه وسلم فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خارا الجذع كخوار الثور حتى ارتج المسجد كله حزنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر فالفزمه وهو يخور فلما الفزمه بأبه وامي عليه الصلاه والسلام سكن ثم قال عليه الصلاه والسلام اما والذي نفس محمد بيده لو ان لولا ان الفزمه لما زال هكذا يخور الى يوم القيامه حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تاثر كان النبي عليه الصلاه والسلام يمسكه في يده فلما افتقد هذه المسكه المباركه لم يجد الا البكاء كي يعبر عن مشاعره ان كانت له مشاعر الجمادات ليس لها مشاعر الا اذا اراد الله عز وجل والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير ذكر الحافظ ابن حجر لطيفه عند هذا الاثر فان النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك امر بهذا الجذع فدفن يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله كان الحسن البصري اذا حدث بهذا الحديث يقول يا معشر المسلمين الخشبه تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا الى لقائه فانتم احق ان تشتاقوا اليه ايها الاخوه حتى والله جبل احد لما صعد النبي عليه الصلاه والسلام ومعه ابو بكر وعمر وعثمان ما الذي حصل ارتج الجبل ارتج الجبل حتى ما سكن الا لما قال له النبي عليه الصلاه والسلام اثبتوا احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان جمادات يا الاخوه تفاعلت وبكت حسره لفقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم النقطه قبل الاخيره بكاء المرء ليس دليلا على صدقه يقول الله تعالى عن اخوته يوسف وجاؤوا اباهم عشاءا يبكون لكن اي نوع البكاء القوا في غيابه الجب ورجعوا يتظاهرون ويتصنعون البكاء وجاؤوا اباهم عشاءا يبكون قالوا يا ابانا اننا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين يجهزون الجواب لانهم يعرفون ان اباهم لن يصدقهم احيانا ثقل الكذب في وجه الكاذب وما اكثر هؤلاء الكذابين لان اخوه يوسف فعلو طبعا قبل التوبه اما بعد ذلك تابوا واتى الله تبارك وتعالى عليه يقول القرطبي رحمه الله طالع علماءنا هذه الايه يعني قوله تعالى وجاءوا اباهم عشاءا يبكون هذه الايه دليل على ان بكاء المرض لا يدل على صدق مقاله لاحتمال ان يكون تصنعا الا ان قال اذا اشتبكت الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. وأقول أيها الإخوة مثل هؤلاء الذين الآن يخادعون الأمة ويمنونها بأشياء لم يصنع ولا واحد في المئة من أجل حصولها يمنون الأمة بالنصر ويمنون الأمة بغلبة اليهود ويمنون الأمة ويمنونها ثم لا تجد الأمة منهم شيئا أقول أيها الإخوة ربما بكى أحدهم ليظهر للناس وللأمة أنه صادق ولكن هذا والله بكاء منافقين وقد ذكر بعض الادباء قصه لطيفه هذه القصه هي الاخوه قالوا ان صيادا كان يصطاد مجموعه من العصافير من الطيور فكان البرد شديدا وكان الرجل مسكوما فاخذ يستخرج الطيور من الشبكه ويذبح فبدا بالاول الثاني الثالث يذبح ويضعه على الارض كي يخرج الباقي ويذبح باقي الطيور فباقي طائران في الشبكه فقال احدهما للاخر انظر اليه وكان البرد شديدا من شده البرد بدا الرجل ينزل تنزل من من عينيه دموع لفرط البرد فقال الطائر هذا لصاحبه قال انظر لعل يعني حصلت عنده رحمه في قلبه فلعله يعني يبقينا نحن ما يذبحنا فقال له الطائر الثاني لا تنظر الى دموع عينيه وانظر الى فعل يدي الان رجل يذبح فلا يغرننا ايها الاخوه ان نرى اناسا يبكون البكاء ليس دليلا والله ان بعض المنافقين يبكي بكاء احيانا ويبكي المسجد كله وهو من اكعس الناس وانما بكى من اجل الناس وتصنعا للناس فلا نكن ايها الاخوه اصحاب ضلال نحن الان ايها الاخوه تغرنا المظاهر اكثر من القضايا الباطنيه الداخليه القلبيه ولا يعني هذا التقليل من شأن الظاهر كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه من هدي وسنه في الظاهر والباطن نعمل به لكن ايها الاخوه لا يكون الانسان بسيطا في تفكيره يغتر بالشكل ويغتر بالمنظر لا ابدا الذي يغتر بالظاهر ساذج وقديم قال ابن القيم رحمه الله في نيته والناس اكثرهم فاهل ظواهر تبدو لهم ليسوا باهل معاني نعم اكثر الناس ليسوا باهل المعاني ليسوا باهل تمحيص ليسوا باهل تحقيق يغرهم مخادع كله وكل مخادع وربما اغتروا برجل من اسوا الناس تاريخه اسود لما سمعوا منه كلمه طيبه نعم نحن نقبل الكلمه الطيبه من اي كان سواء كان كاثرا او مسلما اذا كانت الكلمه فيها حق نقبلها وابو هريره قبل الحق حتى من الشيطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ولكن لا يعني هذا ايها الاخوه ان نجعل اذاننا وافكارنا زباله نرمي فيها هذه الافكار التعيسه التي يطرحها اشقياء في مشارق الارض ومغاربها ونختم هذا المجلس ايها الاخوه بدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به وهو انه عليه الصلاه والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه وان يزيدنا واياكم علما وهدى وتوفيقا وان يجعلنا واياكم من الداعين الى الخير الساعين الى فحصه انه على كل شيء قدير ونساله عز وجلا في ختام هذا المجلس ايضا ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وان يجعل عاقبه امرنا الى خير وان يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يجنبنا كيد الشيطان واولياءه انه على كل شيء قدير واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه واعتذر للاخوه عن الاجابه ولعلنا نخصص دوسا اخر للاجابه على الاسئله وارجو من الاخوه ان يعذروني لاني لا اريد الاطاله خاصه ان المحاضره بعد صلاه العشاء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ايها الاخوه بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو أحد عشر ألفا و أربعمائة و سبعة و ثمانية أيها الإخوة انتهت مادة هذا الشريط وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أن أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كثوراً قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة رب إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتيناه ساة سعى آيات بينات فاسهل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم بصائر وَإِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا ۖ قَالُوا لَئِن قَتَلْتَ لَيَأْتِيَنَّكَ بَعْضُهُمْ لَيَقُولُنَّ قَتَلْتَ هَٰذَا ۖ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا غورا <تضح> اراد ان يستفذهم من الارض فاغرق ما هو ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد اخرت بما فلفيفا وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا وَنَزَّلْنَاهُ كِتَابًا فِيهِ آيَاتٌ لَّعَلَّكُم تُؤْمِنُونَ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا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 لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا أُعْتَجِهُ أَوْ بِصَلَاتِي وَلَا تُصَافِتُهَا وَلَا تَغَيَّبَنَّ ذَلِكَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ الملك ولم يكن له ولي من يله وكبر بو تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا يَا مَنْ يُنذِرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ أَنبِشِرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا لا خاذ الله ولا ما لهم به من رنين ولا لآذائ كبرت لما تخرج من افواههم ان يقولون انك كذاب طلع علك باخع نفسك على اثاره الا من يؤمن بهذا الحديث اسفا ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبذوه ان يغم احسن عملا وَإِنَّ لَذَرعِينَ مَا عَلَيْهِ أَصِيدًا دُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَن أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبَ رَبُّكَ عَلَىٰ أَنَّهُ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُ لا عَلِمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَالَنَا لَدَيْهِ أَمَذَا نَحْنُ نَقصُّ عَلَيكُم بَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ سِتَّةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى